نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ما نتيجة هذا القسم؟ عنمت نفس ما احضرت يقول الله جل وعلا في أول هذه السورة هي سورة التكوير إذا الشمس كورت هذه كله احداث تقع في يوم القيامة ويوم القيامة كما تعلمون هو يوم عظيم يقع فيه من الأحداث ما يشيب لها الولدان و. تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم ولكن عذاب الله شديد قال الله جل وعلا هنا إذا الشمس كورت هذه الشمس العظيمة المشرقة التي يتعجب اليوم الفلكيون والعلماء من عظمها وقوتها وحرارتها تلف وتكور وبعد ذلك النور العظيم تبدأ تنطفئ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تناثرت النجوم وتفرقت وانطفأت بعد ضوئها وبعد نورها وإذا الجبال سيرت صارت الجبال هباء منثورة وفي آية أخرى تكون الجبال كالعهن المنفوش تكون مثل القطن وسيرت يعني صارت الجبال واصطربت وإذا العشار عطلت العشار هي النوق جمع ناقة وهي أنثى الجمل أنثى البعير النوق الجميلة التي لها قدرها عند أصحابها هذه النوق لا يلتفتون إليها تعطل يعني صاحب محل الذهب الذي يسوى عنده ربما يعني حياته كلها يعطله ويتركه مفتوحا صاحب الأموال العظيمة وصاحب النوق الكثيره. هذا مجرد مثال على المال الطيب عند الإنسان ولا ليس المقصود فقط أصبح أصحاب الإبل بل غيرهم أيضا كل صاحب مال لما يأتيك واحد عنده محل ذهب أو واحد عنده محل مجوهرات نادرة الماس وياقوت وغيره أو محل ساعات فاخرة أو, أو غير ذلك من الأمور أو بنك مليء بالأموال عندما تقع الساعة بالأمور وتنكدر النجوم وت وتكور الشمس الناس كل واحد يقول نفسي نفسي يتركون هذه الأشياء وقال, خل وقال كل خليل كنت آمله لا ألهي أنك إني عنك مشغول لا يلتفت أحد إلى أحد ولذلك قال الله تعالى وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت الوحوش التي كانت لا تأنس عند الناس وتنفر عنهم والناس ينفرون عنها أيضا والوحوش نوعان فيها نوع يعني يتوحش من الإنسان لكنه ربما هجم عن الإنسان وآذى كالأسود والنمور والذئاب وغيرها وهناك حيوانات لا تؤذي الإنسان لكنها تستوحش منه كالغزلان مثلا في البرية والحمار الوحشي وغير ذلك من الحيوانات التي تنفر من الإنسان إذا مشى في البر نفرت منه ويذهب يصيدها كما يصيد الضبي وغيره, وغيره فقال الله تعالى أن هذه الوحوش تجمع يوم القيامة ويقتص بينها يقتص لمن كان قد آذى الآخر يقتص الله تعالى لمثلا أشياء التي ليس لها قرن إن كانت الشات التي لها قرن قد رطحتها في الدنيا فيقتص لهذه من هذا فقال الله تعالى ويد الوحوش حشرة تحشر لأجل ماذا؟ هذه ليس عليها حساب ولا عقاب لكنها في يوم القيامة تجمع هذه الوحوش والحيوانات ويقتص لبعضها من بعض ثم إذا اقتص بينها قيل لها كوني ترابا كوني ترابا وتنتهي الجنة والنار خاصة بالجن والإنس فقط اللي هم المكلفين أما الجبال والأنهار والبحار والأشجار والوحوش ما عليها وجنة هذه لكن الوحوش إذا كان الحيوانات عموما إذا كان قد آذى بعضها بعضا في الدنيا فيقتص بينها فقط يوم القيامة أثناء الحساب ثم يقل لها كن ترابا خلاص الحاجة إليك انتهت أنت كنت فقط في الدنيا لأجل حاجة العباد الآن الحاجة إليك انتهت ولذلك الله تعالى وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت يعني إذا البحار احتققت ونعلم من أن الماء الماء يتكون من ال الأكسجين وغيره من ال من الأمور الطبيعية الموجودة فيه فالله جل وعلا يجعل هذا الماء يشتعل ينظر الناس إلى البحار إلى النهار ويرون الحرائق حولهم في كل مكان ثم قال الله جل وعلا وإذا النفوس زوجت كيف تزوج الأنفس وهم في فزع عظيم يوم القيامة هذا ما نذكره في الحلقه القادمة والسلام عليكم ورحمة, السلام والله والله عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت ذكر الله تعالى بعض الأحداث التي تقع يوم القيامة واذا الوحوش حشرت وقال قبلها وإذا العشار عطلت ثم قال جل وعلا وإذا النفوس زوجت التزويج هو الاقتران تقول تزاوجت الأشجار إذا طالت ثم اقترنا أغصانها بعضها ببعض ولذلك الرجل يقول المرأة مثلا أريد أن أقترن بك أو يقول لأبيه أريد أن أقترن بابنتك يعني أن أتزوجها فالزواج هو الاقتران والجمع ولذلك إذا النفوس زوجت يعني إذا في يوم القيامة يجمع كل أصحاب عمل واحد بعضهم مع بعض فتجد أن مثلا أن الصوام يجمعون مع بعض أن القوام الليل يجمعون مع بعض وكذلك أهل المعصية من كان على معصية من وقوع في فواحش من أكل لأموال الناس بالباطل من نشر للمنكر من عمل عليه إلى غير ذلك كل أصحاب عمل يجمعون يجمع بعضهم مع بعض فقال الله تعالى وإذا النفوس زوجت ثم قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كانوا في السابق قبل الإسلام إذا ولد لأحدهم بنت مع شدة فقرهم وكثرة الحروب والغارات بينهم وكثرة الفواحش والاغتصاب والاختطاف وغير ذلك إذا ولد للواحد بنت يعني حزن وصار وجهه مسودا وهو كظيم كيف ولد لي بنت وأنا أربيها ثم تختطف أو, أو ربما يعني صارت كذا أو كذا وفضحتني فيأتي بها وهي حية لا تزال مولودة من دقائق يحفر لها في الأرض ويئدها يدفنها وحرم الله تعالى هذا وذكر الله جل وعلا أن يوم القيامة هذه الموءوده تحاج أباها لماذا دفنتني؟ أنا لي حق في الحياة ولي حق في الوجود ولي حق أن أحيا وأن أبقى كما يبقى غيري فقال الله تعالى وإذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت؟ ماذا صنعت لأجل أن تقتل؟ وهذا فيه تنبيه أيضا إلى من يهمل أولاده. أنت قد بعض الناس لا يأذى ابنته حسيا يعني يحفر لها في الأرض ويضعها لكنه يأذىها معنويا. فيهمل التعامل الحسن معها يهمل توجيهها يهمل تعليمها يهمل الإنفاق عليها يهمل علاجها يهمل العاطفة التي يصرفها إليها وتجد أن لا يترطف معها ولا يميل إليها. فقال الله تعالى عن هذا أن هذا كل هؤلاء يسألون عن عن هذا الإهمال الذي أحمله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت كل هذه الأعمال مكتوبة في صحف صحف عند الملائكة يكتبون كل أعمالك فتنشر يعني تبث للناس ويقال تفضل هذه صحيفتك التي عملتها في الدنيا أنت عشت مثلا خمسين سنة ستين سنة مئة سنة أكثر أو أقل تفضل هذه صحيفة عملك تنشر أمامك وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت يعني أزيلت كما قال الله تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة يعني وكما قال يوم, تطوى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تتغير هذه السماء التي يراها الناس تتغير تصبح شيئا آخر وكما قالت جل وعلا والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين كل هذه المظاهر التي تراها في السماء تتغير لأن الشمس أصلا تتغير كورت والنجوم انكدرت فكل الظواهر التي تراها كلها تتغير أمامك فقال الله تعالى كشطت يعني أزيلت تغيرت وإذا الجحيم سعرت جهنم التي يعني يعذب فيها من, من يستحق أن يعذب فيها سعرت زيد في سعيرها زيد في عذابها ووضع فيها ما يجعلها تلتهب وإذا الجنة أزلفت أزلفت يعني قربت للمتقين وزينت لهم قال الله علمت نفس ما أحضرت خلص علم أني أنا هذه أعمالي لأن الصحف نشرت هذه أعمالي وقد قامت الساعة وهذه الجنة أمامي وتلك النار وبالتالي علمت كل نفس ما أحضرت من أعمال إذا كان عندك شك في دنياك في عملك فإنك ستراه صريحا يوم القيامة أسأل الله أن يلطف بنا وبكم السلام عليكم <تصفيق> الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه لا نزال أيها الأكارم في تفسير سورة إلى الشمس كورت ثم قال الله تعالى بعدما ذكر الموؤودة وذكر الأحداث التي تكون يوم القيامه وذكر أن الصحف تنشر بين الناس وينظر كل واحد صحيح قال الله جل وعلا بعد ذلك فلا اقسم بالخنس الخنس هي النجوم التي تخنس وتنطفئ تكون أصغر من غيرها وقيل النجوم التي تتأخر في مسارها عن النجوم الكبار المقصود أنها نوع من النجوم وذكروا اليوم في الإعجاز العلمي أيضا أشياء تتعلق بها في تقسيم النجوم وأنواعها ثم قال الله جل وعلا الجوار الكنس الجوار التي تجري فإن إذا هي ليست ثابتة هذه النجوم هي تسير وتجري مع أن الناس لما أنزل عليهم القرآن يرون النجوم فوقهم واقفة ثابتة لكن الله تعالى أخبرهم أنها تجري قال الجوار الكنس والمقصود بالكنس التي تستتر ب النهار إذا ظهر النهار استترت وقال بعض المفسرين اليوم من الذين يتكلمون عن الإعجاز العلمي في القرآن قالوا بأن بعض النجوم ربما ظهر منها أشياء في الفضاء حجارة ونحو ذلك فتأتي نجوم أخرى وتلتقط هذه الحجارة فسميت بالكون سادة ذكرها بعض الأصحاب الإعجاز العلمي اليوم المقصود أن الله جل وعلا أقسم بهذه السماوات وما فيها ثم قال الله جل وعلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس الليل إذا عسعس يعني إذا أقبل شيئا فشيئا ولذلك يقال مثلا كان فلان يعس في الليل يعس يعني يقبل شيئا فشيئا يدخل بكل هدوء إلى الحواري والطرقات ينظر في أحوال الناس يتتبع أحوالهم ينظر في شأنهم فالليل إذا عسعس يعني إذا اقبل شيئا فشيئا قال الله جل وعلا بعدها والصبح إذا تنفس قيل الليل إذا عسعت إذا أقبل وقيل إذا أدبر إذا ذهب والصبح إذا تنفس إذا بدأ الصبح يظهر شيئا فشيئا ولذلك ترى أن الليل يكون مظلما عاما بظلمته على الناس ثم يبدأ الصبح قليلا قليلا يشق عباب هذه الظلمة ويظهر الضوء شيئا فشيئا كأنه يتنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم المقصود بهذه الآية هو جبريل عليه السلام إنه يعني أنه الذي نقل هذا القرآن وأوحاه الله جل وعلا إليك عن طريقه جعله رسولا بين الله تعالى وبين نبينا عليه الصلاة والسلام هو جبريل إنه نقول رسول كريم وجبريل هو أفضل الملائكة وذكر الله تعالى يعني جبريل في آيات أخرى منها قوله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال الله تعالى عن جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني متمكن في قربه من الله تعالى وله مكانة بين الملائكة له مكانة مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هو مطاع بين الملائكة وهو أمين فيما ينقله إليك فلا يمكن أن يغير فيه أو ان يبدل ولذلك جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة والذي يرسله الله تعالى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو ذو قوة ولذلك نقرأ مثلا لما يذكر أهل العلم كيف عذب الله تعالى مثلا قوم لوطن أو قوم كذا أو كذا نقول فأرسل الله تعالى إليهم جبريل ففعل كذا فهو اتاه الله تعالى قوة العظيم فقال الله تعالى عنه ذي قوته ثم قال الله جل وعلا مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقولون مجنون والله ما هو مجنون إنما هو أعقل الناس وأحكمهم وأعلمهم وأدراهم وهو الذي يدلكم على عباده ربكم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل مرتين رآه في الدنيا لما خرج صلى الله عليه وسلم من غار الغار الذي كان يتعبد في غار حراء ثم رآه في بين السماء والأرض على كرسي ورأه أيضا لما عرج به إلى السماء فهو رآه بالأفق رآه بالعلو المبين وما هو على الغيب بضنين يعني عندما يرسل الله تعالى جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه ليس متهما فيما يخبركم به لا جبريل متهم ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ضنين يعني غير متهم غير بخيل فيما يبلغكم به وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون؟ قلتم مجنون قلنا لكم لا قلتم ساحر قلنا لا قلتم كذاب لم تنطبق عليه صفه الكذب فأين تذهبون إيش تخترعون أكثر من ذلك فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين هذا القرآن لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين أسترى الله أن يشاء لنا ولكم الخير كله وأن يذلنا عليه بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته